أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاسم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين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 قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففروت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل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 يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل شحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ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 أعلمكم السحر فلاسوفتعلمون. لا أقطع أن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب أنكم أجمعين. قالوا لا ضير إن إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يظفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أشرب عبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء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 إن في ذلك رآئته وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له والعزيز الرحيم وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْمُدُونَ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 أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدول لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسحين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيي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 جُنود اِبلِيسَ اَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ كَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نَسَوْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرتا فنكون من المؤمنين، فلو أن لنا كرتا فنكون من المؤمنين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين.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 فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخترين وزنوا بالقصطاص المستقيم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 فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين وخفّ جناحك لمن تبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء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 يلقون السنع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذي